انشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما كثير فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم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 وَتَرَشْمَسَ إِذَا طَلَعَ التَّزَا وَرُعَنْكَ فِيهِمْ دَتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ دَتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ دَتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي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 فبعثوا أحدكم بورقكم هذه للمدينة فلياظر أيها أزكى طعاما فلياظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق من وليت للطف ولا يشعرن بكم أحدا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 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا ميراهم ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا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 أَدْنَى لِلظَّالِمِينَ نَارٌ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنَّهُ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِنْ كَلْمُهُ لِيَشْوِ الْوَجُوهُ بِأَسَى الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَةً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إن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 كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنتا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 أكفرت بالذي خلقك من تراب، أكفرت بالذي خلقك مِنْ تراب، ثم من نطفة، ثم سوّاك رجلا لكن لكنه والله ربي ولا يشرك بربي أحداً. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك لو ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جندك ويرسل عليها حسبانا من السماء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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوما قولوا نادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون نار فظنوا انهم واقعوها فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها نصرا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل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 لو يؤاخذه بما كَسَبُوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى هلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا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 فَلَمَّا جَوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَأَ قَالَ رَأيتَ إذَا وَجِنَا إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَه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 تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 فخشينا أي يرهقهما طغيان وكفر، فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرض رحمة، وأما الجدار فكان لغلامين يأتي من في المدينة.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 وَيَسَالُونَكَ عَنْ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَاتَلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرَى إِنَّ مَكْنَنَهُ فِي الْأَرْضِ وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَاهَا تَغْرِبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ ووجد عندها قوم قلنا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أن تُعذب وإِمَّا أنت تتخذ فيهم حُسناً قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعذبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ سُبْحَانَهُ فيعذبه عذابا نكرا وأما مَنْ أَمَنَ وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ من طلع الشمس وجدات الطلوع على قوم وجدات الطلوع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا كذلك وقد أحطنا بما لديهم خبرا ثم اتبع سببا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 فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال